بسم الله الرحمن الرحيم آمين تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرانا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فاعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذَانِنَا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاستقيموا إليه فاستقيموا إليه وستعفون وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالأخرة هم كافرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. تَتَفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَينِ وَتَجْعَلُونَ له ذلك رَبُّ وَجَعَلَ فِيهِ مَرَّةً مِنْ فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا, وقدر فيها أقواتها فِي أَرْبَعَةِ أيام أَيَّا مِن سَوَاءٍ ثُمَّ أَسْتَوَى إلى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ إِتَّقَى طَوْعًا فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ إِتَّقَى طَوْعًا أُوْكِرَهَا أَتَيْنَا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 فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام النحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون ويوم يحشر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 أنتم تستثرون أن يشهد عليكم سمعكم ولا بصاركم ولا وَلَا جلودكم ولكن ظننتم أن الله ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون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 جزاء بِمَا كانوا بآياتنا يجحدون وقال الذين كفروا ربنا ألين الذين أضلنا من, من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين إن الذين قالوا ربنا الله ثم تتنزل عليهم الملائكة تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن لكم في الحياه الدنيا وفي الاخره ولكم فيها ما تشتهين انفسكم ولكم فيها ما تدعون نزل من رفور الرحيم ومن احسن قولا مما دعا الى الله وعمل صالحا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 وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم ومن الشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهم إِنْ كنتم إِنْ كُنْتُمْ إِلَيَّ تَعْبُدُونَ فإن استثبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار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 ثاء والذين لا يؤمنون في اذانهم وقل وهو عليهم عمى اولائك ينادون من مكان بعيد ولقد اتى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 إليه يرد المساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أُنثى ولا تضع إلا بعلمه ويوم يناديهم أين شركائي قالوا أذننا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 مسه الشر فلا أوصوا قنوطا، ولئن أذقناه رحمة من من بعد ضرا أمسه لي وما أظن الساعة 129. ولئن, ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى 110. الذين كفروا بما عملوا 111. ولنذيقنهم ولن من عذاب غليظ وإذا على الإنسان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 حتى يتبين لهم أنه الحق لم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم ألا إنه بكل شيء